بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناط وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا تاحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنيشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داوود الأيدي إنه أواب إن سقّر الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراف والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصنا الخطاب وهل أتاك نبأ الخطم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خطمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذالِكَ وَنُنَذِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُسْتَقِيمِينَ كَالضَّالِّينَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ليَذَّبَرُ آياته وَلِيَتذكَّرَ أُولُوَ الْأَلْبَابِ فَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيرِ الطَّافِنَةُ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 إنك أنت الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواط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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتفن بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنف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 وَقَوْمُ إِسْمَاعِيلَ وَلِيَسَعُ ودًا كَفْنِي وَكُلٌ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَهُمُ المتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتواب هذا ما توعدون اليوم القساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاضين لشر مآب كهنم يصلونها فبئس هذا فليدو طوه حميم وغشاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئت قالوا ربنا من لن قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نوارجا لن كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخيا أمزاغت عنهم الأدخار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار